بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر نزل الملاك